bis min le lo ma ni imi en le talon la lo bo kan وَأَرْسَلْنَا لَهُمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَظُنُّونَ أَنَّهُمْ